الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على خاتم النبي نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم صيد حرم مكة إجماعا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة الحديث وفيه ولا ينفر صيدها متفق عليه ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي رضي الله تعالى عنه ولا جزاء فيما حرم من صيدها وعنه فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا انتهى وحكمه حكم صيد الاحرام لما تقدم ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم قضوا في حمام الحرم بشاه ولم ينقل عن غيرهم خلافهم وللصوم فيه مدخل عند الاكثرين قاله في الشرح وقال ايضا كل من يضمن في الاحرام يضمن في الحرم الا القمل فانه يباح قتله في الحرم بغير خلاف انتهى ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي اجماعا لقوله ولا يعبد ولا يعبد شجرها ولا يحص حشيشها وفي رواية ولا يختلى شوكها فقال العباس رضي الله تعالى عنه الا الادخر فانه لا بد لهم منه فانه للقبور والبيوت فقال الا الادخر متفق عليه ويباح انتفاع ويباح انتفاع بما زال او انكسر بغيه فعل آدمي وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع انتهى والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والاجماع فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه وما فوقها وما فوقها ببقرة لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه والدوحة هي الكبيرة والجزلة هي الصغيرة ويضمن الحشيش والورق بقيمته نص عليه لانه متقوم وتجزئ عن البدنه بقره كعكسه لقول جاذب رضي الله تعالى عنهما كنا ننحر البدنه عن سبعه فقيل له والبقره فقال وهل هي الا من البدن رواه الامام مسلم ويجزئ عن سبع شيات بدنه او بقره بما تقدم وكعكسه لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل فقال ان علي بدنه وانا موسر ولا اجدها فاشتريها فامره النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه الامام احمد وابن ماجه والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحيه جذع ضان او ثني معز او صبع, أو صبع بدنه او بقره لقول الله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شاة أو شرك في دم وقال جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فاثره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه بذبحشة وقيس عليها الباقي فإن ذبح احدهما فافضل لانهما اكثر لحما وانفع للفقراء وتجب كلها اي البدنه او البقره اذا ذبحها لانه اختار الاعلى لاداء فرضه فكان كله واجبا كالاعلى من خصال الكفاره اذا اختاره السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أتقدم الكلام على الصيد بالنسبة إلى المحرم وها هنا ذكروا صيد الحرام وحشيش الحرام وما اشبه ذلك وذلك لان الحرم له حرمه حرم المدينه ثبت تحريمه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه اكد تحريم مكه وكانت مكة أيضا معترفا بتحريمها أهل الجاهلية كان أهل الجاهلية يحترمونها كما في قوله تعالى اولم من لهم حرما امنا حرما امنا يجبى إليه ثمرات كل شيء وقال تعالى اولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فهم آمنون من دخل نكة امن كما أخبر الله بقوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فهكذا ثم لما كانوا يعترفون بتحرمكة أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألما فتح مكة قاتل فيها فاعتقد بعضا الجهلة أنها قد أحلت فتعدى بعضهم وقتل نفسا بذأر جاهلي وسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وأكد تحريم مكة وقال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والارض، ولم يحرمها الناس لا يعرض شجرها ولا ينفر صيدها ولا يحل لمسلم أن يسفك بها دما ولا أن يعرض بها شجره وفي رواية ما لا يقطع شجرها ولا يعرض شوقها ولا يحتل خلاها فإن امرؤا احتج بقتال رسول الله وقولوا إِنَّ الله أَحَلَّهَا لرسوله ولم يحلها لكم وإنما أهلت لي ساعه من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ولما كان كذلك أجعل الصحابة الصيد الحرام مثل صيد الإحرام سواء واستثني من ذلك في الحرم والإحرام المؤذي فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بخواسك اقتلنا في الحرم والإحرام الغراب والشدأة والعقرب والفأرة والكلب والعقور أهلك له هذا لأن بقية الصيد أنه يحرم وذكروا أن من قادم نكثه معه الصيد فإن يخلي سبيله إذا دخل نكثه معه ربي حي فإن يتركه او معه حمامة او عصور او خبار او نعامة اخلى سبيلا اما اذا ذبحوا قبل ان يبخل مكة ودخل باللحم فانه مباح يباح اذا بخل هدي الذي اباه الله بقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صوابا فإذا وجبت جنوبها فكل منها وأطعم القانع والمعتر بهيمه الانعام مباح ذبحها واكل لحومها في الحرم والاحرام وانما الذي حرم هو الصيد فيحرم صيد مكه داخل الحرم وقد حجدت حدود الحرم حجدت من جهه الشرق باعلام ظاهره ومن جهه عرفه باعلام قبل حد عرفه فمزدلفه من الحرم وعرفه خارج الحرم وكذلك من جهه الجنوب الى حدود الجامعه الجامعه الجديده خارج حدود الحرم وكذلك من جهه الجده أدخل فيها الحديبية وما يقرب منها ومن جهه الشمال الى حدود مسجد التنعيم المسجد الخارج حدود الحرم فهذا ما كان داخل هذه الأعلام فإنه يحرم صيده وما وراءه أحلال صيدا ولو كان امن الحمام الذي تربى في الحرم يعتقد بعض الناس ان هذا الحمام أنه محترم ما كان ويقولون هذا حمام الحرام صحيح أنه ما دام داخل الحرم فانه محترم ولكن إذا طار هذا الحمام وخرج عن حدود الحرم اجاز صيده فيجوز صيده اذا كان في التنعيم او كان في عرفه لو طار حماما من عند المسجد الحرام ورأيته إيه؟ إيه؟ رأيته مثلا في الجامعة جامعة أم القرى إجازة صيدة أو رأيته بعينه في عرفة إجازة صيدة إلا للمحلم وهكذا الحرام عاشى عيشت فيه هذه الطيور حيث أنها لا تتعرض لأذى وبالأخص الحمام صارت آمنة تتوالد في الحرم تبيض وتفرخ ولا أحد يأكل منها ولا أحد يذبحها إلا السنور السنانئير فإنها تصيد منها وتأكل فصيب الحرامي يحرم صيده إجمعا دليله حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح إن هذا البعد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقى ساقطتها إلا لمنشد فإن أحدا استدل بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم فعل هذا لا يجوز التعرض لهذا الصيد ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر في المدينه حرم المدينه ايضا فثبت عنه انه قال ان ابراهيم حرم مكه واني حرمت المدينه وجعل المدينه ان يبارك الله لهم يبارك لهم يصائها صائها ومجها هكذا وقال انها حرام ما بين لابتيها المدينه تقع بين لابتين لابت عن شرقيه لابة غربية اللابة هي الحره التي فيها حجارة سود منبثة على ظاهر الأرض فما بين الحرتين الحرام وأما جنوبا وشمالا فحدها من جنوب الجبل عير ومن شمال الجبل ثور وأنكر بعضهم أن يكون في المدينة جبل ثور وقالوا إنها جبل ثور في مكة ولكن أباب المؤرخين عثروا على جبل صغير ورأى أحد يعرف بجبل ثور ما بين عين إلى ثور جاء تحريمها في حديث علي غيره ولكن صيد المدينة إلى جزاء فيما خرم من صيدها واستدلوا ابي حديث رواه أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم يقول كان يخالفنا ويقول لاخ لي صغير يا ابا عمر ما فعل النغير وكان له نغير صغير يلعب به فمات ان غير انه انا الطيور أكبر من العصفور وأصغر من الحمام ومن الحجل فدل على انه كان يباح الشعر اليسير الذي يلعب به الأطفال يتلفون به وأخذ من ذلك انه ليس به جزر ذهب آخرون الى ان من قطع شجر المدينه الذي داخل الحرم انه يسلب او يوسع جلده الارضه ذكر عن بعض الصحابه انه وجد غلى من املك ان يقطع من شجر المدينه فأخذ سلبه اخذ امامه عليه ورجاءه فطالبه اهل العبد فاعتذر بانها لعطيه من النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يوسع جلده ان يضرب اجال جلد يوم يضرب بشيء يحمّم جبله إلى قطع من شجر المدينة ولما كان أهل المدينة أهل حرب لا يستغنون عن الشجر قطعه لحرغهم رخص لهم بما يحتاجون إليه يحتاجون إلى البكرة التي يجعل عليها الحبل الأعلى وإلى الدراجة التي يجعل عليها الحبل الأنزل وكذلك أيضا إلى القرن الذي يركز أربعة ثانية ثاني تركز على فم البئر وكذلك المحور الذي يدخل الذي يدخلناه في خارق المحالة التي هي الفكرة هذه الأشرخ كلام عند الحاجة أن يقطعها ولا حرج عليهم بذلك فأما قطعه للخبط أو للعلف أو للهبط إذا كان أخضر فإنه ألا جزاء فيه هذا هو صحيح لكن يمكن أن يوسع الجلد الذي يقطعه برضا أو يمكن أن يباهى أخل سلبه الذي يقطعه لهذا لهذا السبب ولم يذكر فيه الجزاء ثم لما ذكر صيد الحرم قال حكمه حكم صيد الإحرام يعني فيه الجزع كما تقدم ان في النعمه بدنه وفي حمار الوحش بقره وكذلك في بقر الوحش هو في والإيال والتيتل والاروى وكلها من أنواع العود فيها بقرة وفي الضمي عنس وفي الأرنب الجفرة وكذلك في مقية الصيد الوبر فيه فيه الجفرة يعني الصغيرة من الغنم وما اشبه ذلك كما تقدم وكذلك اللب فيه جدي الجدي هو التأس الذي له نصف سنة هل يربو على فيه جفره يا انا الحمام فيه شات وكذلك كل انواع الحمام فاكل الصحابه رضي الله عنهم قضوا في حمام الحرم بشات ولم ينقل عن غيرهم خلافهم ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اراد مرة ان ينام في جانب من جوانب المسجد وكان هناك وتد في الجدار وكان عليه حماما فاراد ان ينسف أو يعلق لداءه على ذلك الوتد فطارت الحمامة ولما طارت وقعت في زاوية كان هناك سنور وهو الهر فافترسها قتلها وعمر ينظر فقال عمر أنا الذي تسببت في ذبحها وفي موتها كانت آمنة على هذا الوتد فانا الذي تسببت بأنها انها تطير افترسها هذا الهر فهداها واتفق على ان اهديه عاشات كما تقدم هكذا ولم ينقل أن أحداً خالفاً بذلك وقد اذكروا أنه إذا لم يجد الشات اوصى ما بدلها عشرة أيام فقالت ذلك على فدية المتمتع الذي لم يجد الشات الواحدة من الغنم فصيام ثلاثة أيام العنجل سبعة درجات تلك عشرة كاملة فكذلك فدية جزاء الصيد أهل فيه فيهم أدخل عند الأكثرين هكذا قاله صاحب الشرح الكبير وقال صاحب الشرح كل ما يضمن في الحرام يضمن... كل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرام إلا الكامل فإنه يباح قتله في الحرام بغير خلاف القتل الاشياء الأشياء الضابة امامنا والمؤنية... ألا ما من... الكامل الذي يتعلدوا الفراس مع الوسخ او في الثوب مع الوسخ يؤذي يحدث الحكة فيجول قتله كانوا يكثرونه بين الاصابع واحيانا يحركونه يعني لا كان في الثوب فانهم يشعلون شعلة ثم ينشرون ذلك السبع ماء فوقها حتى يحتمي داخله ويضمن بعضه على بعض بعد ذلك أفحار فيموت في الكمل الذي فيه فالحاصل أنه يباهق الكمل ومثله أيضا غيره في السنوات الماضية يمكن قبل خمسين أو خمسين أو ستين أو سنة ظهر هذا الفليت الذي دخل في البيوت ويقتل الحشرات، يقتل الذر والنمل وااا الناموس والذباب وما أشبه ذلك فتوقفوا توقف بعضهم هل يستعملوا في داخل الحرمين فذكروا انه لما كان مؤذيا مؤذيا الناموس يكون له أذى يمتص من الدم وكذلك ايضا الذر والذباب يكون فيه عذاب فاجاز ايضا قتله أو عبادته ولو داخل الحرمين ولا جزاء فيه الجزاء إنما هو بالصيد الماكول هذا ما يتعلق بالصيد في داخل الحرم تعرض بعد ذلك للقطع الشجر الشجر الذي نبت بأصله في داخل حدود الحرم لا يجوز قطعه بل يترك ترأى منه الدواب أو يستضل به الناس وكذلك أيضا الحشيش ما نبت من الحشيش من آثار المطر والسيل لا يجد أخذ وهو ما يعبر عنه بالخلاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها يعني حشيشها لا يقطع شجرها ولا يقتلى خلاها إلا ما أنبته الادمي إذا زرع فيها إنسان زرعا ككامح ونفئه فإنه يملك وكذلك إذا غرس بها شجرا شجر نخل أو توت أو رمان أو تفاح أو أفرج أو أخوخ أو إنب الشجر الذي يغرث الآدميون ومن الآن أيضا الأشجار التي تغرسها البلديات على الشوارع هذه غرسها أعدمي فيجوز لها قطعها وأما الشجر الذي نبتها من المطر إذا لا يجوز قطعها في الحديث لا يرض شجرها ولا يحسوها شيشها في روايه ثم لا يقتل خلاها او لا يقتل شوكها ثم استثنوا الاذخر لما ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من اقرض الشجر وقرض الحشيش قال العباس إلا الاذخر فإنه لكينهم وبيوتهم وقبورهم فقال إلا الإذخر الإذخر هذا النبات الذي يكون تكون عواده دقيقة وتأكله الأنعام البكر والغنم ونحو ذلك يكون إذا نبت النباته أخضر ثم بعد ذلك إذا يبس يكون حشيشا أبيت طعونه يجعلونه يسقوا في البيوت فوق الخشب إذا صفر الخشب أجعلوا فوقه أمير هذا الحشيش الذي يمسكب الطين، وكذلك أيضا يجعلونه بالكبور بين الأبنات بين الأبنات اللحد يجعلون من هذا الإذخر وهو أيضا يكون حشيشا إذا كان يابسا يستعمله الكائن، الكائن الذي هو الصائغ أو الشداد. في الحديث انه لكينهم وبيوتهم وقبورهم هكذا يقول ويباح الانتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي. هذا في هذه النسخة بغير فعل آدمي الصواب بغير الانتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي. ان شجرة انكسرت أناس اغصانها بغير فعل آدمي أو بفعل فهيمة فهيمة رأت منها وجلبت جذبت هذا الغصة فانكسر ويبس اعجاز قلبه وعقله كحطب أو نحوه أما إذا كان بهل آدمي فلا يباح الانتهاء به أن ان ان قطع ان ان ان يقال لا يحل لك ان ان ان ان الشجر الذي قطعته ولا لغيره أيضا الشجر داخل الحرم وكذلك الحشيش تحريمه على المحل والمحرم كلاهما في ذلك سواء النصوص عامة والإجماع عام فمن داخل مكة محرم لم يتعرض لهذا الشجر وكذلك أهل مكة ان نعم حلال لا يتعرضون لهذا الشجر وإذا استعجوا إلى قطعه فلا بد من هدية أن أتذكر أنها هذه البيوت يعني من دون البيوت السقاف الأزيزية كلها والمعابدة والشيبي والششعة وما وراء الأزيزية وكذلك آيات المدينة يعني أنه إذا سيرجات التنعيم كله شجر ولكن اشتروا الأرض وعمروها يحتاج إلى أن يدفعوا ذلك شجر ويبنوا مكانه بيوتا. وأصبح عمارات مرتفعة بعضها عشرة أدوار وبعضها دورين هؤلاء لما قطعوها كان لازم عليهم أن يفدوها يفدو كل شجرة ولو مئة شجرة وجدوها بذلك المكان الا بدا يخرج هديه ترمن الشجره الصغيره ارها بشات وما فوقها ببقرة اروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في الدوحه بقره وفي الجزيره شات والدوحه الشجره الكبيره والجزيره الصغيره وحد الكبيره هي ما يمكن أن يستضل به كانوا قديما في تلك السنين قبل خمسين سنة من نحوها الذين ليس عندهم خيام يستضلون تحت ذلك الشجر. الشجرة ترتبع شجرة ويكون تحت أرض بهذه أن أعلاها إلا تناله الإبل إلا تنال علىها تبقى تاكل منه إنما تأكل من أدنى هكذا، فهكذا, فهكذا الصغيرة التي ليس لها ظل المجم ينتفع به إذا قلت يا ويأتي والكبيرة التي يمكن أن يكون لها ظل يستقبل به وينتبع به فيها بقرة أو فيها بذرة هكذا وتسمى دوحة في بعض الحديث إنما مثل ومثل مثل الدنيا كرات قال في ظل دوحة. في ظل سجرة يستضل بها هذا ظنان هذا الشجر وأما الفشيش والبقاء والورق ففيه القيمة لأنه متقوم يتصدق بقيمته اذا حش حشيشا ايا كان من ورق أو من ماء له اغصان غير الاخر يوجد حشيش الحشيش الذي يسمى الضعه ويسمى السنان ويسمى الغرز والنصي وما أشبهه إذا قطعه بداخل الحرم فعليه قيمته يتصدق بأعلم ساكن الحرم وله الحرم هذا ما دام أنه دفع قيمته أن يعلفه جوابه أو ناو ذلك لأنهم في تلك السنين قبل خمسين أو ستين سنة كانوا يحجون على الإبل وكانوا ينهقون البعير يوما أو نصف يوم فلا بد له من عذف ففي هذه الحال قد يكتعوا بعضهم من ذلك الحشيش هذا إذا قطع عليه قيمته أما إذا أطلقوا البعيد وتركوا يرعى بنفسه فلا حرج عليهم لانه ما هم يعلا الرعي الرأي يتركون دوابهم أرواح لهم ترأى بأفواه من ذلك الحشيش كان يرتفع قدر الذراح الحشيش وبعضه ينبسط على الأرض الذي ينبسط يسمى النجم والذي يرتفع يسمى شجر في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان فالنجم هو المنبسط على الأرض والشجر القائم على ساقه المرتفع فجميعه إذا قطعه فإنه عليه قيمته يتصدق بها لمساكن الحرام إذا لم يجد بقره اذابه بدلها بدنه او كذلك اذا قلنا عليه بقره اذابه بدنه بدلها او يذبح بقره بدل البدنه هكذا يقول جابر رضي الله عنه أكنا ننحر البدنة عن سبعه يعني في فجية التمتع فقيل له والبقره فقال وهل هي إلا من البدن رواه مسلم فمن وجبت عليه هذا ذبح بدلها بقرة وكذلك من وجب عليه بقرة بح بدنة بدنها كما ذكروا أن في الإيّل والتيتل والوائد والأروى أبقرة وكذلك في بقر الوحش أبقرة فإذا لم يجب البقرة أولى لها بدنة بدنها أجزعت كذلك قالوا ان في النعامة بدنة لأنها تشبه بطل العنق فإذا بها بدن المدنة بطرة أجزأت ويجئ عن سبع شياه بدن لأجبت عليهم سبع شياه مثلا في جزاء الصيد أو كذلك في ودية المحرور أو في هدية التمتع يكون سبعة مثلا متمتعون عليهم سبع شيئا يشتركون في بقرة تجزيهم أو يشتركون في بدنه تجزيهم تقوم عن سبع شيئا كذا عليك مثلا أمن عليه بدنا إذا ذبح نعامة أو عليه بقرة إذا ذبح تيتلا أو واعلا وذابه بدان البقرة سابعا من الغنم أجزأت من الظأن أو من المعز أهكذا ذكروا يقول أرؤي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن علي بدنا وأنا موسر ولا أجذاب أشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ابتعى سبع شيئا برضهون فجعل سبع اشياء قائمة مقام بدنا والبدنة تقوم مقام سبع شياه وكذلك البكرة يكثر في أفدية المهور وكذلك عبا في دم الجبران قولهم عليه دم إذا أخذوا بذل مقاتي عليه دم إذا انصرف من أرض قبل أن, أن تغيب الشمس عليه دم إذا ترك المبيت في منار في في مزلفة فعليه الدم إذا ترك رم فعليه عليه ما المراد بالدم الدم الواجب ما يجيء الأوصية آمين يجدع جذع الضاء أو ثني المعز أو سبع بدنة أو سبع بطرة ثني الذي يعني ثني المعز الذي له سنة الثني الذي نبتت له زنيتان أول ما يكون السيخ صغير صغيرا يكون أثنانه قصيرة لأنه يرضع لحاجة به إلا أن تكون أثنانه فإذا تم سنة نبت له ثنيتان وإذا تم سنتين نبت له أربع وإذا تم ثلاثا نبت له ست هكذا هذا الغنم المعز والضاء فيسمى ثنيا ويسمى رباعياً، ويسمى سديسا هكذا إذا تمت أسنانه هكذا فالثني من المعز الذي له سنة وقبل ذلك يسمى جذع الذي له نصف سنة من أبضاء يجعل في الأرخية جذع أبضاء إذا قيل عليك دم فذبها عمزا أو تايسا له سنة أجزأ أو ذبها كبشا أو نعجة لها نصف سنة أجزأ أو اشترك مع غيره في سب بدنه وفي سب بكره اجزع ايضا لعموم قول الله تعالى لقوله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فسر ما استيسر من الهدي أبي أنه شات وتسمى أيضا نسك في قوله تعالى فبدية من صيام أو صدقة أو نسك النسك الشات وسبع بدن أوسبع بقرة وكلمة شات يدفل فيها الله والمعز الذكر والإناث الواحدة شات وعند التفصيل لكل واحدة الاسم فللأنثى من الله نعجة وللذكر من الله كابش ولأنثى من المعز عنز والذكر تيس والجميع شات فابن عباس يقول فيما من الهدي قال شات أو شرك في دم يعني سبء فتنة أو سبء بقره وهذا معنى قوله تعالى ففدية المصيئة من الصدقات أو لسك لما أن كعب بن عجرة رضي الله عنه في عمرة الحدائبية تضرر من رأسه الحميلة والقامل يتناثر على وجهه فقال صلى الله عليه وسلم لك هوامك يعني هذا الهوام القامل قال نعم فقال احلق احلق رأسك أو صن عشرة أيام أو صن ثلاثة أيام أو صن ستة مساكين أو البحشات إن نزلت هذه الآية من كان كمريض نبي علم الراسة ففيه يوم نصيام أو صدقات أو نسك فإسترى النبي صلى الله عليه وسلم ان الصيام في الآية أيام صدق ستة مساكين وأنه في كشات فيقاس عليها غيرها أن كل ما وجب به دم فإنه واحده من الغنم فإن ذبه أحدهما ذبح البدنة أو البقرة فإن ذلك أفضل إذا قال أنا قادر على أن أذبه البدنة كاملة ما أن ما علي إلا شبعها فذبح البدنة أو البقرة كاملة فذلك أفضل فلأنها أكثر رحماً هو أنفأ للفقراء سيتصدق بلهمها على مساكين الحرام والمساكين ينفعهم كذبة اللحم فإذا ذبح بدنه فهي أكثر لحم أكثر لحم أمن أشياء الواحدة هكذا فتكون أنفع للبقراء وتجب كلها هذه الفتنة نقول اجعلها كلها بديتا لك أنت عليك بديت بديت تمتع عليك دم جبران وقلت اني اتبرع بذبح بدنه فنقول كلها تكون جزاء للصيد الذي ذبهته اذا ذبحت بقاء او تكون كلها دمى جبران اذا نقص حجك بترك جزء أي من الاركان أي من الواجبات فإنها تكون مجزئة دم الجبران فيه سبع بدنة فإذا لبه بدنة كاملة أجزئه ذلك هو أفضل لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه اختار الافضل بدل ان يكون له سبع بدنه اختار بدنه كامله فكان كله واجبا أكل اعلى من خصال كفاره اذا اختاره الخصال كفاره اليمين اتهل إلى رقبه أو طعم عشره مساكن او كسوتهم فاذا قال انا اعتب الكسوة أفضل وأعلى، فإنه أفضل. أو كان مثلا الكسوة أكثر كينا، أنا أتبرع بكسوة عشرة مساكين، جاء ذلك، فإذا فيكون كله واجبا كالأعلى، أما اختصار الكفاره إلى اختار ذلك. هكذا كانت هذه الأحكام التي تتعلق بجزاء الصيد الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين قال الناظم رحمه الله تعالى وقد لعن المختار في الخمر تسعة رواه أبو داود عن خير مرشدي وأقسم رب العرش ألا يعذبن عليها رواه أحمد عن محمد. وما قد اتى في حضرها بالغ اذا تاملته حد التواتر فاهتدي واجمع على تحريمها كل مسلم فكفر مبيحاها وفي النار خلدي وادمانها احدى الكبائر فاجتنب لعلك تحظى بالفلاح وتهتدي ويحرم منها النزر مثل كثيرها وليست دواء بل هي الداء فابعدي وليست دواء بل هي الداء فابعدي فما جعل الله العظيم دواءنا بما هو محظور بملة احمد وكل شراب إن تكاثر مسكرا يحرم منه النزر والخمر فعددي ومن أي شيء كان يحرم مطلقا ولو كان مطبوخا بغير تقيدي سوى لضم المضطر إن مزجت بما يروي وللمغتص إجماعا ازددي ولا يثبت التحريم في من تبذته قبيل الثلاث شربه ما لم يذبدي ولا بأس بالفقاع إذ ليس مسكرا ولا آيلا بل إن يبقيه يفسدي يتكلم في هذه الابيات على بعض النحورات التي تسقط الهايبة وترد بها الشهادة وتحرموا مطلقا ومن جملتها الخمر أفا الخمر محرمة سرعا تقدم قوله وإياك شربا إلى الخمور أفا تسود وجه العبد في اليوم المع غدي أي في الدنيا والاخره ألا إن شرب الخمر ذنب معظم ذنب عظيم يزيل صفات الادمي المسدد يعني تذهب عن الصفات السديده الذي هو شراب الخمر لا يقال له سقي ولا نقي ولا مؤمن ولا مؤتمن ولا ذو اخلاق تدير الصفات المشدده فيلحق بالانعام بل هو دونها يعني انه اكل من الانعام لقوله تعالى اولئك كالانعام بل هم افضل يخلط في افعاله التخليط هو تخليط الكلام بحيث أنه يخبط في الكلام وكذلك في الأفعال فيفسد الاموال ويتلفها هذا معنى يخلط في أفعاله غير في أفعاله غير مستقيم يسخر منه كل رائع كل من رأاه يسخر منه أي لسوء ما يعاين اي كبه ما يشاهد من تخليطه والتبدد كل من رأاه يسخر منه حيث يعاين تخليطه وتبديده وإتلافه الأموال يزيل الحياء عنه وفي الحديث إذا لم تستهبت ما ما شئت والحياء خير من كله ويذهب بالغنى يوقع في الفقر لأنه قد يتلف ماله ويوقع في الفحشه يوقع في فعل الفواحش اكل الزنا وقتل المعربد قد يسبب انه يقتل انه يقتل احد وكل صفات الدم في الخمر تجمعت كلها يعني ان صفات الذنب أنها خبيثه ورذيله ودنيئه وقبيحه تجمعت في هذه الصفات كذا سميت ام الفجور فاسند هذا الخمر تسمى أم الخبائس فكم آية تنبي بتحريمها لمن تدبر آيات القرآن الممجد في القرآن آيات منها قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والإسلام رجس من عمل الشيطان الى اخر الايات وقوله تعالى ويسالناك عن الخمر والميسر اقل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما والاثم كله محرم وقد لعن المختار في الخمس تسعه رواه ابو داود عن خير مرشد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن تسعه لعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها واكل ثمنها والعاشر هو نفس الخمر فلع في تسعة هكذا رواه أبو داود وأهل إمام أحمد وغيره وحديث ثابت ونشك أن ذلك ذلك دليل على عظم شربها وقد تلية بها كثير من الناس يشربونها على لذتها ولحلاوة طعمها ثم يؤول الأمر إلى أن يفقد احدهم عقله ويصير سكرانا لا يدري ما يقول هكذا فلاجل ذلك سميت ام الخبائث يقول واقسم رب العرش ان يعذبا عليها هكذا جاء الحديث أن الله قال عزتي وجلالي ألا أعذبن أشارب الخمر نحوه في حديث رواه الإمام رحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما قد أتى في حضرها بالغ اذا تاملت او حد التواتر فاتدى الادله التي جاء في تحريمها تبلغ حد التواتر اي انها اخبار كثيره جاءت من طرق متعدده يعني يجزم من راى رواها وقرأها وسمعها أنها صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبالغة حد التواتر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فهل الخنازير يعني أن بيعه للخمر مثل قص الخنزير الذي يذبح الخنزير ويقطعه ويبيعه هكذا يقول وأجمع على تهريمها كل مسلم كل المسلمين أجمع ولا أنها محرمة وذلك للأدلة الصريحة ذكرنا أن في سورة الماعدة عشر دلالات إدالة على تهريمها أولا أن الله قرنها بالرجس قرنها بالأنصاب والأذنان وثانيا أنه جعلها رجسا والثالث أنها من عمل الشيطان والرابع الأمر باجتنابها والخامس تعليق الفلاح لعلكم تولحون والسادس قوله إنما يريد الشيطان أنها من عمل الشيطان وأنه يريد يسبب البغض والسابع إيقاء العداوة والثامن الصد عن ذكر الله والتاسع الصد عن الصلاة والعاشر الأمر بالانتهاء فقال أنتم منتهون أجمع على تهريم يا كل مسلم فكفر مبيهانها وفي النار يخلد من استباهى وجزم بأنها مباحة حلال وخالف هذه النصوص أفع إنه يكفر فإذا قال أنا أقول إن الخمر حلال وأنها مباحة وأن من شربها فلا حرج عليه اشربوها يا أناس أن أتحمل ذنوبكم ان أقول هذا كفر أمن أدمن على ذلك فكفر مبيحنا وخلده بالنار وإدمانها إهدى الكبائر فاجتنف أي من الكبائر إدمان شرب الخمر الإفسار من ذلك إذا كان يقول إنها محرمة ولكن انفسي تجرني الى ان اشربها وانا اعرف انها حرام نقول فعلت كبيرة من كبائر الذنوب اجتنبها لعلك تهوى بالفلاح تامل قوله تعالى لعلكم تفلحون حتى تكون من أهل الملاحي وتهتدي ويحرم منها النذر مثل كثيرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر قليء كثيرا ما أسكر كثيرا فقليله حرام وفي حديث آخر ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام الفرق الصاع أو الصاعين يعني لو لم يذكر إلا إذا شرب صاع أو الصاعين أو ثلاثة أصوح فإننا نقول إنه إن ملء الكف والجرعة منه حرام اذا كان جنسه يذكر هذا معنى يحرم منه النظر النظر الشيء القليل مثل كثيرها وليس الدواء بل هي فابعد فبعد رؤيا رجلا وصف دواء وفيه الخمر أنها دواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست دواء ولكنها داء يعني أفا ليست دواء بل هي داء وفيها عفات النظار أبرار فما جعل الله العظيم دواءنا أبما هو محظور أبما التي أحمد جاء بذلك الحديث ان الله لم يجعل شفاء امتي بما حرم عليها ما جعل الله الدواء في شيء محظور بل الدواء لا يكون إلا بشيء حلال وكل شراب ان تكاثر مسكرا يهرب منه النذر هذا تقدم أمي قوله ويحرم منها النذر فكل شراب إذا تكاثر مسكرا يحرم من النذر والخمر أفعدده اعدده من الخمر أكل شراب إذا كان كثيرا مسكر حر منه القليل وعده من الخمر كل مسجد خمر كل مسجد حرام ما اسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام ومن اي شيء كره كان يحرم مطلقا ولو كان مطلوحا بغير تقيد الخمر كل شيء مذكر سواء كان من التمر أو من العنب أو الزبيب أو الشعير أو الزراء أو العسل من أي شيء صنع وصار مسكرا ولو كان كليلا هناك خلاف لماذا العلماء قالوا إذا كانت الخمر من العناب إذا كليلها حرام وإذا كانت من التمر أو من الشعير أو من الذره أو نحو ذلك فلا يحرم إلا المسكر لا يحرم الكليل منه وهذا خلاف الدليل إذا عرفنا قوله ما أسكر منه الفرق فمن الاسف منه حرام ما أسكر كثيرا أفقليله حرام من أي شيء كان يعني من أي شيء صنع فإنه خمر إذا صنع من القمر اذا صنع من الشعير اذا صنع من التمر من اي شيء صنع فانه حرام ولو كان مطبوخا ان ان طبخه اطبخه عند اكل اذا حرام أسوى لظماء المفطر لظماء المفطر المجزء المزيجة بما يروي والمقتص إجماعاً اغددي أباهها إلى مزيجة بماء ولم يجد ما يشرب ويدفع ظماءه إلا هذا الشراب لم يجد الا هو فيجوز له أن يشرب منها ما يسد رماء ممزوجة بماء ولكنها حرام ولكن لأجل ضرورة أبيهت وأباه أيضا منها لو أن إنسان غص غص بلقمة أي غصه لقمه تمر أو لقمة لحم أو نحو ذلك اعترضت في حلقه احتاج إلى أن يدفعها بشراب ولم يجد ماء ولا لبنا ووجد كأس خمر فشرب منه جرعة وقرعات يدفع بها هذه الغصه اجاز ذلك ولا يثبت يقول ولا يثبت التهليم في ان تباته قبل الثلاث يشربه ما لم يزبد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بنابذ نبي الماء في كربة أو شقا يجعل فيه تمر يشرب منه ثلاثة أيام بعد ثلاثة الايام يخاف أنه يذكر فيقول بعد ثلاثة الايام تشارب عنه ثلاثة الأيام صبه وسكى به الخدمة ونحوه وإن خاف ان عقد أخراكه هكذا وهكذا ايضا اذا اثبت فلا يجوز فربه الى طولها في ماء تمر لاجل التحليه ماء في كاس او في قزح الماء قد ارصاع مثلا طولها في تمرات لاجل تحليته يجر الشراب منه حتى يزبد فإذا أزبد يعني صار زبدا يعني الإعلاء خيف أنه يسكر يقول إذا انتبهته النبي القبيل الثلاث يشرب ما لم يزبد ولا بأس بالفقاع إذ ليس مشكراً اذا جعل في ماء وظاهر منه فقاعات ذبداً في أعلى فلا بأس بالفقاع إذ ليس مشكرا ولا آيلاً ابل أن يبقى أبل أن يبقيه يفسد أما إذا كان إذا أبقاه فإنه يفسد ففي هذه الحال يجتنب نبو شرابه والله أعلم صلى الله على محمد